من الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لطوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 قل اننكم لتكفون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدرها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخسي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخره أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ ولكن أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَانِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخ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 إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون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 وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما, نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 فإن استكبروا فَالَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 والذين لا يؤمنون في اذانهم وقوا وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولا لا هذا لي وَمَا أَظْنُ سَاعَةً قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إلَى رَبِّي لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي وَمَا قَائِمَةً رَبِّي فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ ظَاهِرَهُ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ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 وَلَمْ يكف بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِغْيَةٍ من لقاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ